بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتره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 الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وَجَعَلنا لَكُمُ السَّمْعَ وَالابصارَ وَالافئِدَةَ قَلِيلا ما تَشكُرون وَقَالوا اِذا ضَللنا في الارض ااننا لفي خَلْقٍ جَدِيد بَل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم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 صَادِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقًّا قَوْلٌ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مُدَّى وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ولو شئنا لاتينا كل نفس مدا ولكن حقا القول مني لاملا ان جنن لم لا املا ان جنن من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء فادوق بما نسيتم لقاء فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتَوْمَ يَخْرُبُ بِهَا خَرُسُ سَجَدًا وَسَبَّحُوا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يذْكُرُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا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 رَبك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ